فدعوهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا واذحروهم فجروا فجروا حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا واذحروهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم شردوهم ضيبوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم إنهم قوم عثوا في الأرض بغيا فاقصروهم إنهم إخوان خنزير وقرد فَمْبُذُوهُمْ فَمْبُذُوهُمْ اكْذِروهُمْ اكْذِروهُمْ حَيْثُ كَانُوا الْحُرُومَ وَاطْرُدُوهُمْ مِنْ رُبَلِ الْمَسْرَاجِ نِعًا وَدْحَرُوهُمْ فَجْعَلُوهُمْ فِجْعَلُوهُمْ حَيْثُ كَانُوا حطموا صهيون أرباب المخازين واسحقوهم لا ترعوا هدنة فيهم وصلحن دمرواهم حطموا صهيون أرباب المخازين واسحقوهم لا ترعوا هدنة فيهم وصلحن. دمروهم دمروهم انصروني قال هل أقصى وأبنى انصروهم انقذوهم من بني سهيون هيا انقذوهم انقذوهم, انقذوهم ادجروهم حيث كانوا وانحرروهم وطردوهم من رب المسراجي عن وادحرروهم ادج ادج ادج ادج من رب المسراجي عن وادحرروهم وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوا قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوهم وافتحوا آذانكم للقوم لطفا واسمعوهم قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوهم فانهضوا للثأر من كل الأعادي واقتلوهم مزقوهم شدتوهم وأسروهم اذبحوهم اذبحوهم فجروا فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من رب المسرى جميعا وابحروهم فجروا،, فجروا فجروا حيث كانوا وانحروهم واطردوهم بل البسر جميعا واجهروهم هجروا